يقدم النموذج هذا الى تقديم النموذج هذا في يعني ايه انا قلت لك يعني ممكن اقدمها لكاتره ليها اكتيوز ليها تبادل يعني هيير اكونتديشن ازاي ممكن لو طلع طالعه دول انا اقدر افصلهم كابت ميدوري او هناك بس تتكسر فيدري كنست بتوفر فرص انت بتخش لتحت في هيبيا يا اما سكرتري او الاورجاسترا تاني حاجه كده اكونس سايت الاكتس الادينوماس اكونس سايت في عندنا بدا ادينوماس في عندنا مايكرو ادينوما في عندنا ماكرو ادينوما ايه الفرق بين المايكرو والماكرو ده هو السايت ازاي بص على الحاجه دي المايكرو ادينوما من 1 سم عادي كده والمطر اكتر من 0.1 ميكرو يعني ايه يعني ده 10 اس 9 دوت 1 ميكرو نيوتن كميتي ده دوت 1 ميكرو نيوتن 1.1 كميتي دي اكبر يعني انا ثلاثه عشان حد يعرف مين اسمها الجذر اللي هي ال واحش انت ايه الثاني؟ الاتاتس داتا تكس داتا تكس جرافوك الاتاتس داتا تكس داتا هنا ده خدوا بالكوا الاتاتس الادينوما ايه طيب ثاني حاجه هتبدا تزيد الضغط الديكاتيل دي بتاعها كله في المجموعه الثانيه اللي كانت ففالوبيتس زي الفيكت ادينوما تعمل هنا كوش الكوشنج دوت في البرين البروموكوفك مش بتاع اي دول لا مثلا زي كده البروموكوفك اللي بطلع حاجه الاثنين يعني السنسز بيكتب البي بي يعني حاجه تكون كموت او محتاج اسستل فنتيجه الاستات ده بيتحول البروموكوفك ده لفي او ديتا سيت وبرجع كده بطلع برولاك برجع يطلع ايه ثلاث فانا تبقى الدينامو يعني كل انواع ان هم السالب اديت هتتفش برولاك صح البروموكوفك يطلع ثلاث مع الذا اما البيتا هي خدت من كوشي ده الكوشي كده طلع طيب هنخلي و هيبقى ال دي هو هنا ما يرفعش ما بتاكلش ده بيتكلم عن الانزيم الانزيم ده بيعمل ايام الامينو هل انت اللي فاكرين ما قدرتوا تفرقين ان كذا انواع كوشينج ده كذا يعني مثلا في كوشينج بيبي في كوشينج دروب مع كوشينج بيبي عباره عن ايه والسين عباره ايه ايه ده ادي بشوت هيتكساب تتكسر ادي الهيدروكلوريد وادي هنا الكوتيك وادي هنا كده الادرينا الهيدرو طلع ايه ال اتش معايا اللي هو ايه ال ايه بقى اللي هو ال اكس ترا من هو هايبوثلاثي كوش لو دخلت في اتش تو بيديا ده بتاعه باثمه ايه اسمها بكروسي بي بي اسمها كده انا لو دخلت في الصوره الادريه هكن سوندوم بس انتوا خدوا بالكم ده كده تدرينا دي سوندوم اسميتك على التدريب ودي اللي بقى على التفسير سي اديشنيت مخايض فرق كروسي دي ممكن نقول على فكره جاي الاثبات في اي فيرصه دايما زي بروتوتين الكارسونات عباره ملكنا السوندوم تمام فدي اجازه ان انا فردي بس بيجيله في رجع الكرشيت في الكرش الجديد قش الرو معايا كان في مش مشكله بسيطه ده انا قشيت الحاجه اللي هي الرابعه او السادس سوري اللي هي بتاعه اختلقت قبل كده اسمها شهاب سندروم ايه بقى شهاب سندروم مش بيقدر نفسه الى راضي تحرر شهاب خالص راضي ساعه ده دكتور يا كابتن دكتور على فكره ماتنج بتاع ريسك بريدج بتاع اوكلش الراجل ده اللي كان كتابين بس طب كتاب تصوري والكتاب على ذكر جهانه الدور خالي بس اللي بذكر راجل ده كانت اتعملت السن دوت عرفت ان انت تتعامل مع وبرنا ونبدا ان انت برضه تبقى على باور يعني مقاسه ونبدا برضه نسرع ذات ما هي بس ما الواحده يا راجل دوت عامل سن ثابت هو عنده 83 ديك مول برا اول حاجه بتاخد تاجرين في البنجله الفطيره اللي جات هنا البكتور ديجيت موجوده فين هو بيقيس افل عليها بحيث ان السي ده ما يعاديش في جلان انتيو بروسيجور معايا رجبه هذا هو البريد ده هييتكتب يعني هو معاه في الدراسه عادي في كل الدراسه بتاعي دي 70 معكي الكون يبقى فمش عارف بيكبر قوي ومش عارف كبر يعني هنا عايش حاجه كده يبقى لأ... هنا يمفي, ليه ليه دي كده لكن تي اجيبها في سنه الارضي تشتون يعني ليه الارضي التيكريه بتاعه ده عشان هي هتكبر والريليتيف انكريز بيتصرف برضو مش معنى احنا بنعدل الكون ابره من البينيس معايا ده اللي هو هنا يفسد السوق فهنا هيبقى الجرافت يكبر ولكن الضغط مش هيأثر فيها قوي فدورينج دايفر ممكن يحصل ده دي المشكله هيحصل شفت للضغط ليه؟ الاكيد الضغط يقل ويزيد الضغط عشان ما ليه اوكتوتك والاكليشن اوف بيديل يبقى تاك تحصل هو الشفت يعني معنى كده دورينج دايفر هتعمله ايسكيميا قصدي المشكله اللي بتحصل بقى خلي لو حصلت اللي ده عندنا جين تك هيريتج جين تك البين ده بتبدا الوسط دي بتاكرا فاكره عن طريق بار ستيتس ليك ودي قلبت بار يعني هنا اتفق ان هو يترس ستيتس توربجين والكده كله متوقف في بار ستيتس ليك يبقى طبعا طبعا على كذا اكيد الدور حالي بتاع اكيد 2030 بوينت فدي التلئيه دي هي الباره ستيرال ليك ايه الحته دي بتاكرا خلي بالكوا ان اهوت لما يتهي في ديج بينج مع عندي بارتن هير او بوست تو بارتن هير انا طبيه يعني انا عندي بارتو بنحط بارت هي دي جدا جدا دي بيحصل يشد البرين مش تست في البرين فالبرين مع التثبيت بيكون اندر ذا داتا سكين يعني داتا سكين اس 2 يعني عندي كده خدوا عشان نشوف بيحصل تييدج ريستراكشن هيجي لي في الداتا سكين ان هي عايزه سيني اولا بالبريننسي عندها سيني دير ليفر بروسيديترا وعندنا ثالثه نتيجه لازمني اوصلوا كل القريه الفرش وعشان تبقى ثاني دخول لازم اتكتب فيه درج على الاقل 75% من الجرام عادي كتب فاضي من الجرام الى حل بس عشان الدخول التالت لازم تدخل واحده حال. واحد حال. واحد حالي ما ينفعش واحده مش حالي القصه في ال 20 هاش مش هيحتسب ليه هي اللي كتبها شرطه واحده حالي في عندنا في النظريه انا باخدها في ثاني مش هتشاف ولو واحده من دينية دينية دينية دينية. حامل هرمون الستكس ما بيفرقش بين يعني شهال فطري ومحتامل بيكون جدا ايه؟ بيثبت في بين حامل وجيتا بي ايه المطلوب ده التل هاي بو كورتل هايقل لي بسأل الترولاكتل اه اه شطافتها ودي على ذكره عدم الوضع اللي هو فليل فلاكتنشن هتبقى اول تدلوم مش ليه اول سمتو مش من العيان عندها شئان تدلوم اول سمتو تشيهام العيان جيجا بمثال فرادة يعني اتبقى مش هتاع راضع خلي بك هيجيتم السؤال تقام اولا جميع المعنصال دي اتنجي شغل واللي بيعتمدنا في الراوند الجيا او في امشات الارو لوك ده جماعه على الملاو هيسقط شانت روم ده فوق ده شانت روم معاده ده رقم في رقم في خلالك روتيروس تكست تعالوا بقى انت تكيشن ولا لا معايا ده تخلي الدكتور ده جاي ان معايا ده كذا طيب تمام ايي شغل ايي معايا ده كذا اهم حاجه الكذا يطلع من السيرفر برده من بعد كده اذا دخلت بس الدكاتره دوت ايه هيقل هنا ال اتش اتش هيبقى عندنا فيها هيدروكورتيزون هيبوكورتيزون وهنا هي لما نيجي نعوض هيديك من عوضه ازاي اول حاجه اعوضه هيديك مين يا دكاتره اول ديسمنت ضربي جيت من اوه ادينتا فده ممكن ينظم العيان اول ثم تاني حاجه الدي اس بعد كده بعد كده تسال عيلها ماما عايزها يا عايز تحمل ولا ولا تفتح حملي لو عايز تحمل لازم الريتمنت اف اس اتش عشان تقفل فولكل تن اوف اتش لكن لو عايز تحمل مش مهم انت كده مشاهي ذكر على ايتوجين اند البروتين هرمون ريتمنت اذا عليكي شانت اول حاجه كورتيزول ثم ليها ثايرويد كورب طب هيجي على كده لو عايز تحمل هنا برده اللي كانت كاتبه بتاعت شاين في روم اسمها اي تي داتا سنتر قواعدي قواعد رجيلاتك الترت رجيلاتك معناه ان كده كده فاضيه كده تبقى فاضيه فاهم دي كل حصل دمور في بدايته ممكن ياكل اقوات ممكن عمليه ترين ممكن تادجيشن مع انك ده هنا بتشتري كده فيش بتدرك لازم او فيت كونتينت او ستاك البروجكت رقمي دي كلها دي فتحه كبيره شوية. بحيطة قالت؟ مانجوم هنا و مانجوم هنا وهي الحصول لديك هذا الأصوص ي viktig ان تكريب 你 تكريبون من 테جاب الكتعة أنشاء مرة حول الكتيرة و على ذلك السلط thrill وخبار واحد التي ترى اولا لاحقا المنجوم في مانجومium ولكن ت ديبي <تصفيق> دي تكلا لما انت بتبقي خش بي بي اي الثري برودكت يبقى خلي بالك انت عارف ان اعدادات الامينوريه هذا للتيت في وورك سيت وتضغط على ستوب تضغط على ستوب يبقى العب ال اوبتوولوجي في برودكت يعني لها امينوريه هو بقى مع ده كده بعديه بشويه بيحصل كومبليت على ذاتك سبعه كده كده كده بس طعمه ليمونه كده معايا ده على فكره من البلاستيك فهي مش برده ايه يابن اميدوريت دي فديت استذكرت جت على ان احنا دلوقتي بتاعتنا بجد عندنا ان كان في 6 في الدروس معاك شباب لما جت في 193 بيعمل انزيمات يبقى كان مثلا ان في 6 في الدروس هنا كده على الكربوهيدرات بضغط ضغط على السكر ده في دوره ولاحظت حاجه على التفاعلات على على على بس بسها خلاص الضغط بتبدا يستعد لكسر فمابش ان الضغط يعمل جلطه اتبقى لك 30 يوم انت الساده ده اللي كثيرا كثيرا يعني هنا كونجينت الهيدروفورم زي زي كرونيك سيندروم دي كده ده هي هي تمثل مع الاثي كمان ادي كاتي كمان و بوشيد على الاوبري الاوبري برضه كانت كثينه برضه الاوبري كثيف قلت لك الضمات بقى كفايه او تعرفت الجينات التات بتاعه التوجنتس بتاعه ايه التوجنتس في الاوبري التوجنتس في الاوبري اييه هي مينو دي حاجه طب تمام احنا كويس قوي لو هي اذن الابي كيرن الكتبه بتلاقي اي كتو او 46 لكنك فكرت كده ان الاكس بيختفي تماما يبقى فور تي فور تي باي اكس او وده تاني او خلينا نرجع للبداية خالص الاولاني يبقى ليها انها فور تي اكس اكس فور تي اكس او من الخلط لو كانت تتحاسب دي هي السيرفر الطويلة اللي هي الشورت بتبقى الطويلة دي هي من السيرفر ممكن تخلف المتفاجئات خلاص بين اليوز بين اكونت بريكتني معايا ثلاثه فكذا فكذا إنترنت لذلك العزاء أمينوريلا موظايا إنترنت أمينوريلا أو شبيث إنترنت مين شبيث إنترنت؟ تخذ برقى لكذا فكذا يا جماعة كذلكم التكت يعني جنوب إزالي دون أن يزالي البطر معاك لهم في أي شخ بطر أي شخ بطر كيف يمكنك ذلك العربية كيف تبصى عربية الحجرة لو شخصتها الشخص عبانية مثلا مثلا بطر في كل ضعر المصاعر الثفر فكذا لكم بطر كذلك فكذا بط بقى هو اللي عنده اي ديليجيشن في الاكسبرشن لو الديليجيشن اكس اور تو حته مفتوره ما يعتبرش ده اكس هو هيعيد تصدر التغيير في التيرم ما دهش فيها يبقى عندي تيرمر آه, لا لا لا ما ما تخافش في حاجه هو انت ده انت ما تخافش في حاجه يا جماعه ما عارف انت انت لسه بيدق لسه بيدق عادي فخدت فخدت هنا في حته جامده جدا ده بعد اجت امتحان الحلقة لديكم عليها حاجة دريقة جيدة إن الجرس مثلاً اللي هي الأوبة أو الأسبرت هكذا قريباً إنه هي الأسبرت أو الأوبة لا يعني شقوش أو مظهروش أو مظهر في الجزء وما هي؟ يعني يجبهم مهاجرين من من هذه التجارة من التجارة يعني حتى إذا كان هناك الجرس السدي معنا جداً يستطيعون بالأوبرة والتجارة ولكن لا يستطيعون الأوبرة والتجارة في التواصل التقويم لا تتعني لا تلك نسعتك خورية إيش تiona الجود fatherweet معي اذا ذكرا بص eles Ende 間 tables When you work withanne I aim to ultimately If we me weak right now We accomplish the patterns gospels We rubl العث burnout With بيعملش اي في دي وبيعملش اي في دي تطلع ايميل ريأكتور اي في دي ينياو اي في اي بس خدها كده قاعد دي والبيت زيها نفس كده ازاي ايه البنات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 اه معاه.. يعني يعني لازم تجيب حياتك ده قالك كويس لازم طب هو بيقول لي يا انت الخطر يا انت خفتك اللي انت عايزه بص هندك عربيه طب هجوبك اي لا لازم في حاجه يمكن راسك لازم لازم سته باردين السبيه طب كده كانت 11 شكلها وقت عشان ندرسها لازم طبعا بالجدوليه ثلاثه ال في دي على ال تي اسمه موديريال الليتري فك وايش انا وقتك صح وقتك وانا اثنين ضغط عشان تنشر في طلال مغريات ايه المغزى هو ال 100 معايا دول مصري 2 لو منها ال 100 ده ضغط 2 ضغط بره بقى نيجي هنا يعني كده ليترز وهنا في ليجا مايدورا وفي ليجا في جور ده لو قلت عندك عندك على كيس خليب علينا بيشرب الكيس بيشرب كل الشهور اما كده كيموره تكون الفلتر اكسس او فيلز او في الكلور اوكسيدايزي تورسا اللي هي البرترى البرترى. اللي بتغوي البيك معاكك لو ما ادتش قلب ولا تقدر تستخدم معاك تسمح اه يعني لو انت شعلت كده وخدت ايات ما انا الداتا كان عنده هو التبي ايه اللي في دي كان عنده الداتا نقص في البولاشا الهيبتري فبقى يتوزن مين عادي هتتكلم تشتغل مع التوم كوريا دي وديت الصين فرانس ولا من حاجه في الشغل بص لكن في انتركت استراتيجي ده حتى قطاع الزراعه ما يتراين اهم في الدول دي تغيره جدا وحدات الزراعه وفي احنا بنعمل ايه لو مش بتدي حاجه للراجل ومع الشعب معايا دخلت طب بص اسمع بقى الحاجه دي اتحايل وانت بذاكر ان انا جالس في البيت ما بتكخش وبالتالي ده بيخليك تفش بتتشكك في البولين هنا بيور جوناتد اساس او ايبل اساس يعني بدا اكل مفيش وقت تسويته ده مفيش كان ليه ترتيبات ايه اللي هيحصل بقى يعني مش ده او ده ولا وادي ده ايه اللي هيحصل بقى عندنا لو شخص هو اتكاثر شخص دوت واقدر بقى هيك فورس انت واصفر ايه اللي هيحصل الميت اب هتتضمر بما انش قدامش ال فيليس او الجيتريح بتخلف ليه فيليس جيتريح مفيش حتى لو كان راجل يعني راجل مابقاش عنده ميتر. ولا عنده ثلاثه ثلاثه تكبير بتاعه مين هو بيبقى عنده نيوترا وعنده ضربه لكن مفيش اوفره ولا يعني هذا الرابط الشخصة لو أطلقك ال-X-X أو X-Y المنطر ويأت حسنًا إذا كانت في نيب معاً إذا كانت شخصاً في نيب وعندها الـ Neutron وعندها الـ Neutron وعندها الـ Vajina لكن أتيش أنت أطلقك الـ Golden كدر طيبًا فلا يتيب الكدر طيبًا يعني كدر طيبًا إذا كانت شخصاً يبقى X-X-X-Y معاً إذا كانت شخصاً يعني أن تبقى الوحيدة بالإثنين والإنوار في الص ده جذر او اكس دونك سنتيفيه في الكتاب بتاعنا لان احنا لازم نخلي بالكم اليونيت في اليون بس هيك لكن احنا هتصور بس بالبورث في هنحول لديل بالالف مش اقل من باتيجيل بالشكل بص كتابه كده انا كده كان ساعه كده عليه ده كانت ثلاث على الاكس واي لو هي اكس واي ده بيتكتب واحده في مين ما عندهاش اوبرتي وعادته دي بعدها هي perpendicular ودي It's my idea is to then keep a little employer.. It with so words to dream about me. have the room of one hand air genes, air genes.. When we still according to story because that I have had the soft feeling separately. But they could destroy our script the way it story as first. We are was مع معدات هنا في الخلط وذاب من هذا الضائم يتبع x y x وكيف حالك؟ دعني الآن لقدرها لا إسماني ولا إسماني جدا إسماني لقدر إسمان أجو نديا أجو نديا إيه أجو ناتية؟ أجو ناتية يعني نو بون أجو نديا أحب فل يسمى يعني ما يعني ذلك أجينه رئيس بعد الجونادا اللي هي دي هي جونادا اذن السد جونادا اذن ابتدى الوقت يا جماعه خلاص طيب تعالوا على طول يلا يا جماعه حتى لو مش في وقت كوبري تعمل اندريت جونز ديكسيتك جونز ديكريديت الانفليشن في الاوبري جت مينوريت دي في اوبر كلوز ده البوك طب جون في الاوبري اندريت اي دي جوه الاوبري اي كيموس بيلاكرد اوبيتس بلاستيك يعمل اميدري اي كيموس ديستراكت دايركت يعمل اميدري طب الايه مشيت بتاعتها ايه فيها هايبر برودكتين يعني اميدري هايبر اندرجنت يعمل اميدري صح كده بريماتيور او بيير فيجر اللي هو فيل نيو ميتابوليز يعمل برت ايه اميدريه بدري معاك طب ايه ده ايه ده لكن اكسما ده تقريبا 2 او 3 مللي على طول عارفين الكمبيوتر بتاعه ده اكثر من ان دي جاي كتره بقى تكمل راح للصف هو كده لو لقيها لقى القطري هلي هقدر يحلل فيما ريزستنس وريستنس دو يبقى هي بس اوفر سيزون بص نبدا فوريكات اللي عن فوتو اي دي بي يضرب الديكتور بس اتش تفضل طب فكر تاني مره ثانيه فكر تاني في شتا مره او مش عارف مره يقدم ترانزشن ديستراكشن اوف ال اتش ال اس تيبل ده كده شتا مره عقاب في ال 12 ديستنس اوبريشن بعد كده الى في نقطه النظام بتاعه ده ديست اوبريشن وهو قاعد يعني هنا الاوبريت هاندل بس مش, حاجة... مش عايزك <نزح> في <مانت> <نزح> اتات <نزح> ال <Şey. |lo|> فوق... الرئيسيه بتبقى فاتحه بدايه 31 فعليه اس كوير. ده شرطه سوبر ومحاضره فايز انت عارف كده ان احنا احنا عملنا تي او اس كوير. فالمالك ابتدى السبيشال ريكابشن ده هو في اكتمال فيه ممكن يبقى عندك منظر ده بتاع حاجه الاثنين يا اما سلمت الموضوع ده ثانيه مالهوش في حاجه اسمها البوليكس بتاع مين سبتراكشن ريجستر باي رياكتيفه هو كان بيجار شباب طبعا في كل بقى انت بتفراغ التساوي عند خارج عمليات خارج مضار لو بصوا تاخد وديت كان لوحده بحيث الثلاثه لوحده اللي هي ريستارت اوبريشن فكت موقف ما فيش طريقه انك تكتب ما دهش من da 10 bitak nek' da skuči. Ta radija se اللي بتطلع هيك بس برضه في حاجه عشان نشيلها يعني ايه اكمان قولك قلت لا تطرش بمش كبيره بس ده حت الاولاني تعال يا جاد طيب ممكن, ممكن يا جاد ممكن يا جاد البروتين جاما مش بتعمل هايبر فانكشن ولا عكسها هايبر فانكشن خدنا ده التقديم المره التانيه جادوت في هايبر فانكشن اوف ذا اوبر او مش كده كانت بتدي كانت قاعده ان فيت فانكشن مين لو انت علقت في امينوريه برضه البي الموديل بتاعه هو بتاع هيومون زييت هيومون زييت ايتشن زي الارجين مع الهدك مع الهدك طب لو مثلا تعال انت على كده على الهيستري بتاع الكذا الهيستري بتاعها بقى ده في التليتش مع الهدك دي دي آه, آه, دي آه, دي اه دي العاديه هي نازله ايده شويه اسمها دي سيندروم اسمها كده موليا اداتد من رول مع البكترا فدي مارجين اون رول تدروب موليا اداتد مع البكترا ما لكن ما عندكش موليا انا هشكي ولا ادي اول ما انا كنت جاي كده زي موليريا اثل ففي حاجه ثانيه في, في هنا في الميدل والتينكر وهنا هو فليفرس وريبنيتورا وريبه ماينورا فكينا كده وده فهي كنت أخل في الحلوقة الشدرون خريبة جيدة الشدرون خريبة أثناء وريد الشدرون أحيانا دماغا حكروت بصة خريبة السلطة حصل في بريطانيا من 4 و 20 لديك السلطة لجكرة ملكي جمال بريطانيا من 4 ما هذا جدا؟ من 4 و 20 كان لها خصة خريبة جيدة نفاتي سينية ومليكتان راضي من جدت بريطانيا سيش راضي من 4 إلا حصلها لجكرة كان هنا هذا الشخص كان اتقالت اوبا اكس مع الداله 3 واي هتكون هنا الداله ايه اكس باور والدور لي دور جامي اللي هو الداله د س اكس باور كالهيكس قلت لها من شتوري في دماغ موليريا صح <متحدث> والاول وهي اما في ثنايه طبعا هي كده كلهم معادله طبعا ده بشريه فهي تسمي دي في اليوم دي الاجفة ل been not huge in many times there made ma'am has said the nature will not happen what happened here? if that character caught his comments these comments Bill yeah this picture doesn't look like 1 it's 3 wasn't english and this is it at work right now looking like 1 20 valle fdrfl conf Durgaon 부�oy norelu or GIA shaver resum etc. yeah you take like بيقول اشترك خالص وان ده هو الاثنين التفسير من ولد انان السس محشوره في البوينت اللي فات كانت اسمها هنا في سولي وضغط على شويه جامد حاجه كده كان احساس كده مؤلم جدا بالشد ايه الغرض ده احس بيه احس مانس في الضغط على كده اسمه ايه اسمه آه هو دول فكر هو الاسم اللي ده بتقول فكر في ال ايه على ايه, إيه إسم؟ اسمه سنسيشن مع كده انا كده غريب جدا ملوش ايه ملوش اي وصف ايه سنسيشن مش طبيعي طب ايه بقى ولا فوق ال ثلاثه اسمه فينس سنسيشن بقى ايه فينس سنسيشن اوكي بقى التريا تفتح لينا ده ده تنح تمام كان سلاش دي ثلث ان شاء الله طويل دي الثلث كان كنت ثلاث من سلامه فيستير هل دي دي كانت عامل زي النار زي النار دي يا باشا انه انكونفول و وده بريك قاعده كده قوي وتشلاقي بيه جدا جدا ومراه الاكتين سبب كبير لان هي جوه هواء وعندها سولي في بقى الحته بقى ممكن نكتشف فيها هذه الكليه الثاني ان هي بتسبب عندها دايما لا بيوتيك ولا اجدده ليه الاكره للجينات اللي حتى في, في التيلين معتمدة على الادبنس فده هذه الكليه ما عندهاش ما ذكرني كان من اربع سنين كانت واحده قوره جدا عايفهش حاله ثانيه بتديله كده برضه والله حاجه جنان استاذ محمد يحيى فاتح البيت النور زي القمر توالي معاك قوي والله حاجه غريبه جدا يعني فبتفتح يعني كده اوعى حد يقعد ايه في دهصل دي لا طبيعه ده كده بيسمع على فكره اسمها موريث دروب او على فكره اقول لكم حاجه دي الهته اللي هو البال حلوه قوي قوي قوي قوي يعني ما عندهمش درامات اهو هو ان احنا بنعمل نماذج يا شباب هي هي اللي هو اللي هو كوجيتر في الشيترا يا اما هنا ولا ادالك هنا يا اما ذكرت اندو بيسنت بس كده يعني فيها اندو الاليتين زي ما اندو الاليتين اللي ذكرتها ان البنسلين ما لهوش يبقى كل حاجه بتشطر يا اما مولريه ذكرت ولا الاكتاف تقريبا دلوقتي البولاي ايليتين يعني مش عندها مولريه بعد كده استكمان ما عداش ولكن الجادة أبقى عملها أعطيش البجائنة أعطيش العائشة عادية مع جزء أما الجادة العانية ليست؟ لا يستطيع أن أعطيش الجدر... يعني هي الوحشة الجادة ده أفضل بيت وعن تسلش لقد تكتب في بيت حيوة وفي بيت حيوة وفي بيت حيوة وفي معاً لها شعر وعندها بيت ريدك فلسة فات فوش كلام داريش من بضع أحدها في بيت شي لو كان في نفس اليوم ممكن ابعتلك اديك ورقه ابدا لو في شويه تيجي اتكلم شويه يعني في ما اسمه كومبليت بايت في مع بدا ليها كل الاعمال كان مكتوب الاعمال بتاع حداد طبعا فيها الدنيا دي بتطرى فيها ده لازم يبقى يت... يعني هي بقى معاه علاقه معايا ايه اللي حصل اللي لما حتى لو رقم معايا دخلت وهي بتنفع الشايه يا استاذ كده فلما حاكم سابور مش اصل التكته دي كده يعني بره ده بتاعه استبعدها شويه شويه كده بحيث ان انا قصدك احط الاحداثي راح اضحطها ولما خدنا انها كريس وايتين ده وقت انجي ايه ايه ده حصل بعديها ان احنا بتاك ورتبوه بالوصيفه بتاعتنا معايا ده اللي هو هنا اللي هو اللي هو اندرس ان اس دروب طيب اللي بنطلع ايه هي الداله اللي هو عاملها ادي الداله ايه اوضع لها ا يعني بردك ده كده ما دهش في مين ما ينفعش مواعده حلوه كده وام بي يفاجئها من انت بيت انت دراسه ما ينفعش ده انت في مين بجد انت انت الدور طال هنا ممكن تحول لجانب كده وانت بس تمشي اللي انت دا معايا دا بس مش عارف ده بتصلهم ان هم غامضه كده فاي ممكن معايا بس ف هجيب ديت بص يا باشا ديت لو واحد بقى تشيل بشيل ديت كترا هتيجي العائله من فضلك البدء اللي هو تصيح فيه, فيه. لماذا ؟ وكل حالة رهت وبقى شكل كده بقى ارمالك كده وهي أخبرتها فقط يا جبعة هديت و الاسم هذا اللي كانت لديه اسمها السيكلاف سينايزيشان سيدرو يعني سير اللي تي منايزش تعتها و هو مين الدست اللي انطلع اندرجنت حول إيه ؟ فالاسم الدست هو السيكلاف سينايزيشان سيدرو فخلي بقى سيديت اليد فعمل ده هم أرسيش البجائيات الح وديها هورمون ريبليسمنت ترد إذا خلصت ببسلت ببسلت أجيب في ماذا؟ هذا الخطوة أمين لها باجينة حاجة تبسلت ببسلتها كده هورمون ريبليسمنت ترد حسناً، هذه هي كده تروما للأجيب تروما للأجيب تروما للأجيب مثل تروما للأجيب ممكن تحفظ عوام للأجيب ولو إنفلاميشة، ممكن أن يكون هناك حاجة كده قليلة أو يسمع أجيب من تروما هتشتغل ان شاء الله هات ليك الاول اكشن ماتنها طيب دوما ان تريشن ده اكشن طب واخدها على ادنماسي في اللي هو الجلد السيرويك اكيد تعمل ايه دول دي اعضاء كده اندريوه مرتبطين بالديني الاسه ريزيستنس الاسه ريزيستنس خدت مثلا فكره ده الاسه ريزيستنس خدناها امبارح يعني بذا ده ايه هرمون يعني ده الاسه ريزيستنس بتاع هرمون ده مش اثر تستعملها الانجريت برضه طب دي بتعمل الكوشن جت اند ريلي كوشن عشان انا قلت ليك تمام كده في الدرخ طلعت ليها ذكرى موجوده في الجوش في ياموت عاده الاسماء ايه فوتينات وتحول إلى تباتين ألف هيدروكسي بروتشترون وتعشيك لك واحد برشيك ربون اللي بتحول على كدر شوية أوكتشت بس أوكتشت أعم انتما يعمل هيدروكسيليشن اسمه ٢١ هيدروكسيليشترون هم محتضة يحول البرشترون إلى بورتشترون إلى بورتشترون سبحان الله لقد هنا واحد برشيك يعني افضل بل بورتشترون وفي البركسيون فواجهات عدد تربونات عدو ريش بس لما خارجهم سيبعهم ال من الصدق والأهال من الذين يحولون هو من مع الى بكرة هذا البركسيون يصع جدا على ماذا؟ عدد الـ k c d وفي الانتظائيلة للبركسيون تحول الـ l a n مع الى بكرة كبير البركسيون يسمينا هنا ادرينا البركسيون ادرينا البركسيون وقفر عن هذه البركسيون هنا اد بتاع الريترول تحت تاثير هربوت الكاتاليزر خليت ال بيتا هيدروكسي بروبان ده كان بيتحول الى بيتا هيدروكسي ميثيل الى بروبيل سترايت ولتا قليله جدا الريترول بيتحول الى الكحول معانا بقى احساء كوشي ده ادى لزياده كورتيزول ايت ونتي بقى تفتكر ايه اللي يحصل بقى في الجو شلتكه تجاهول في الكورتيزول بتاعه حتى كمان في نكسينين على بعد في تصنيع الكورتيزول ده كده حول لمين؟ للالتهاب بعد كده اجا الحاجه الثانيه هنا مفيش شريه في الدائره مفيش وذره في حاجه بتنفعها يديك ال ال عشان ده كان اندرسون مع نقص في الكورتيزول دي اسمها كونجنتال ادرينال هايبر بلازيا ليه هايبر ديستروجي ده كان تأثيره عليه جدا ال عالي في رصيد الماده دي دي اسمها كونجنتال ادرينال هاي الكور هو ديستشن سي اللي هو السلفات حاطه اتش على رقم 21 نتيجه ده نقص الكورتيزول ففي شانت في كرايك على الكريش اساسيا كده يقلل الماده ال ويدور كده القلب الأمشياء في بيك بعدها أندورجين جيري خذناها في المثيل جس الأزراء اللي باكتنا السنة الأمني فيك الأزراء في الأطفال معاني باكتر سؤال هو أبريجور ديتاليا أهم نكوز الموستكون نكوز في أبريجور ديتاليا هو أبريجور ديتاليا ممكن أشياء تدير يبني الأخير شوي إذا كنت هي بياته ممكن تكتور تخشي في بيكتر في بتقشعر كده لا كده 3 يجيب سنه وبدا معايا كتب ويلتاك ده دي اللي جني و هو هتشي او بايت معايا كتب والكتب المصريات اللي اسمها جيو سيكشوال بريكوكس دي توك ايثيل سيك فدي بتبتدا اول في الليوت شركات بتعمل حاجه ده يعني بدرس بدرس اللي كورستوري ريسبونس على التابيتش فوتو داتا بيس فوت كوست بينه فوق ايموت بين ستود دوزينج كوست شاب الدوز حتى شاب عاملها كده جين سترين مع اللي كان الاطفال اللي بوينته كده عشان كده كوست فوت الكوست ده في روقه 3 بار ده على فكره انا اتجابه ده كسبتها بكيس من 7 الى 9 صباحا من, من 7 ل 12 من السيتوكروم مش لا انت ليش مش معاك سيركاديا أو بريزنس اوف ذا ادرينا كلر خلاص فاحنا بنقول يا جماعه التريتمنت في كل هو العلاج الكورتيزول يا حاج انت حسينا بنسمع الكور 20000 هيدروكسي بريش الكور ووتر هيدروكسي الكور 21 هيدروكسي ديتاشن اي ديستيكيشن 30000 هيدروكسي بريش تبع ثلاث روابط طبعا بقى جت بقى اديز قلنا ثلاثه تالسه مثلا التاليمه دي بقى شيء مهمه قوي امتى بقى قلت مثلا الاغلى اللي جاءت في الاول ده مش السليبس فور ليه ده بحث خاطر بركزنا على الفكره الفكره برضه الترفيه عملنا في صوت كده صوت انا قلت لك يا في ادين فدراسه الاوتر فدراسه الي وكمان هدا ودراست بي او سي وطبعا بدانا جول اقل من ده كنت بقول بس بارك عادي كده وان بي اي تي و بي بي كل ده بقى مقلقا كل ده بتاع التاك فور تيشن بتاعك ده يعني كده جدول بجد مهم في معايا كويس اكلكم في البتاعه بالذكره انك هو التعاملي ده شمال. العضله اللياتها في تاكت مونوباي، ده عامل قوي قوي على العضله مونوباي. بعد هذا الجلسه الثلاثه تجربه بتصعب جدا الامداني. البيديك الاي فيسز التاليه بتاعه برده هيلعب في دك الامداني. والجيت الامدانيه خالص خالص خالص. معايا في الفوتوكسه مدري يصور تجربه عندي. الاضطر على دي في التشكيله خالص. معلش شايف وضعاي كله بتاعه كله honom unu je vam se biti, je koma je, njiho je najbolji za biti. Volej nijombom, jedi to tu. يعني رؤية حتى شرقة جميع حتى يشترق أي سوبر ثاني فتحدي النسخة يجيب علي ياخذ نسخة منه دي مع هذا الكثير من الشرقة يعني حتى الناس دي او الناس دي مباطع أي حتى يجب السوبر ثاني إخذ شي مع الورقة دي دي أمده بالنسخة مع هذا الكثير من الشرقة فتحدي اه بس انت قد ايه يعني هل هيك ايه ارفع في جدا تستمع عليه اللي هو اللي انت تسويح تمام ااا طب التنسيق ده طب التنسيق ايه بقى ده طلعت دي 60 ريال اكثر يعني الجدول كله على بعض كده حاجه سهله بس ها اه ده ماشي ده ماشي ده ماشي شغل اللي بيطلع على السطر بصوا يا or coverings according to the presence or absence of uterus and secondary sexual character يعني is لكترة secondary sexual character ده بس وادي السلفر تعالوا فاكر عند الارتفاعات اولك ماشي ان عندنا يضرب ومعندناش سكه دي فاسم عندنا يضرب وعندنا السكه دي فادخ شمال ما عندناش يضرب وعندنا السكه دي رايح تحت معندش الاثنين يعني ايه جه العيانه على يضرب وعلى السكه بس شوفوا الكتيجوري ده كلاماتها بتذكر اذا انت حط في الذاكره الخطيه في الساكن دي انا الكلام ده اللي اترسمت السنه دي بتاع هندسه طب طب كده في ذا كورس اند ميرج اوف باك اند الذاكره هي برايمر ايمينوري ويسبنت فيوتشر وبرينتيك يعني مع الذكره يعني خلي بس البرايمري هيدر ده ضروري كده بس عندها ديست اول شيء الكبد الهي دي عندها فيدرم وما عندهاش فكره ليه التثبيط الهرموني بتاع عندها ضعيف عندها الكبتات ان اكلي عندها هرمون بتاع هنا بدكا مضروب عدد هرمون ايه يا جماعه الاكس ده مضروب يعني مضروب يعني ايه يعني تكينه في الهيدروفول في البروتين متكوين يعني او بالك يا عارف انا بقولك سكينا ايه اللي بعايز بيه بتبيني بدنا يكون جانساً أدريناً بحيزة يبقى خلي بطر دخلت لو تشف الأكتس يبقى يتفيني الـ F-S-H دي يفتح حتى قلوبة تحتك لو تشف الأكتس يبقى دمتس العصاري للنصر دم F-S-H لأحضر نصرين f s يعني يعني أنا هاي يومس الفتر أوبري فممسي الـ F-S-H أحضر النصر معنا بسر؟ إذا كانت أول السماء، لديه رحل ومعندهش تكزي هنا مشكلة هنا مظهور أو مشاعات من فرصة يا أوفري، يا هدف, هدف اليمة، هدينها هذين؟ لو أوفري، ما عليه العوض؟ يعني العوض يعنيه يعني, يعني هرمون بريبليت من سير دي, دي تيرنا الكثير مراجح على دي هرمون بريبليت من سير فلو جاشف الأولي هنا عندهش في الهايب بطل كله لو شعيد نعمل، مش عيد نعمل الدايشن معنى... دي دروب لاكتات حاديه 30 كربول برديشن بس احنا خالص في الشبك بجيب لها دور التاكتيك اند دي ايفيكو لكن لو عايز تحمل دي اللي كانت عارفه تحمل نديانا ايه اف و ال بيسفيهم هيومن من ا بوتل رام من كمان اتش ام جي دي كمان اتش ام جي اللي بتوع البوست اثناء هيومن انا بقول ده شوف فبدايه البوت بتاع انكو ميربوتا انت مش الكره عايه كده فلو هنا هناك اهي ف هتكمل هي هيبوت وما عندهاش سيكندري النهويه طب ليه اسمها ادريال نهويه هي بتاعه طيب النهويه عشان مع الدايتا بريك واجب يبقى تاكل مع الدايتا عشان ما تحتاجش تاكل يعني عايز الكربوهيدرات وادريال ادريال ادرينا ادريال بس كده اول مرحله بتاعت اول ده خد لي ده عيال اللي هي راحت وما بتاكلش تاكل بريك لا فهي اللي اللي دي ادت لي اوريت ان هي دخل هنا فبقت فك ادري وهي القد تقدر وتدري ده ميت انتيجيشن افكت للشبكه زي اواري على بعض بالذات هي عايزه طالما الباصه عتتحمل او البروسيس بتاعه عتتحمل ولو هي قادره ان هي 404 طيب طب دي قاعده اللي عندها فك وعندها يوزر فقط هي يعني انت الواحد كنت فاكر ده سيكندري بس ما فهمتش ليه ده كده ايه ممكن افهم بدايه اشتغلوا و يشتغلوا الاستعافيه يشتغل بتاعه يعني افهم الضرس فالضرس يعني ايه يعني استروما الانتيشن دي البلاستيك من لينيا او ايه اللي يعني انت راحوا فاهمين الشكاله تاكل ايه يعني فادي بس اللي يلا انتجد الامينورية او.. اللي عادة يكتبوا عادة انتجد الى الكثرة الكود يلا أكسد دروم الاشي في بات مستينة ايه مئة هي اللي قد ايه يلا يقذ لك اشي مئة ماء اللي قد دا؟ بس هو الهي همينة اوهي امش اصطرعوا وتعايا بمم ايه الكود دا؟ بصرا الكود او الانستيجيشن هي بقى انتجد الانستيجيشن تخدي بقى هنا نستبعي الاربع الك برضه مشاكل بتاثر في الكلى ممكن تكون سيكندري ادرينال جريج برينج بقى جاله في كده الحاجه الثانيه ممكن يكون ده ميثان كول في ال اف جي و اي اتش و بي تي ايل هايدروكسي لو لو فاضل وما تعجل الكاتاليزر فاضل ما تعجل الكاتاليزر هاتي بس عندي هنا 2 و 3 موين نوي ومثالث الدوره الميثي لو انت جبت لي يا غاتا كوينول وجبت ايثو حتى لو لو ده ده من البورد اي حاجات لان في الضغط لو بيجت عيال ذهب في السوق للسائق وبعدين يكتب دايس ف اكيد اكيد عندي حاجه يبقى هنا في حد لو مين ده هو فيستشن لو نزل بي دي لو قصد يعني بي دي يعني يعني هاد انرجيش ايه اوجليشن زي الكيو كده انرج يبقى هنا كان حاجه او ايه في اليوم بس انا في حاجه تاني, تاني. و2 يعني هنا اللي هو باين في السوفت وير بتاع الاكسس طالما الصح ليه زي دوت اس اس اتش برمج الاول برمج السيرفر في الاوبري ولا بجري ولا ايه بالظبط يعني لو هنا بتاعه ما نزلتش هنا لو لقيت بي دي يبقى مشكله في يبقى قيد الاس لو ديت دي في السيرفر يبقى مشكله في الاكسس لو الاكسس طلع لا في صور معايا ثلاثه بقى ايه رجع للاوليه بالظبط لو ما نزلتش دي لو نوضي أنا محلف اللي دي 10 مان تزروف يبقى لو منزلتش تديني يبقى تدينيه مرستون مميش تريديني 10 مان يبقى قلتنا معك البرستونة للأسف أنه بلش الالتين أسف للأسفة ثم ضروف شابيته هو برستونة ماذا؟ زي اللي كده نفسك كده كان عمر بايت في السترة بايتة هل بايتة بايتة لا تقشل هرمون دخول واللي نتراف بايتة في ال 10 مان تزروف فانهجأ لكن انا مش منزلش الاثنين نزلت دوره ده اسمه دور ما منزلش ده اسمه عوض اجي اشتغل الاثنين هكذا ونزل الدوره يبقى هنا في بكاف ا لو ما منزلش دوره بكاف هيبقى ايه اشتق هتبت ده البداية بيخلق بقى او بتاكد ان هي بتسميها اف اكس بتسميها وشيره الخطيره ليه بقى نبدا نشرح الطريقه دي هكذا العلاقه عندها اللي هو دي طب يعني انا كده كده دي تتكرر كل يوم ليه بقى هو اكسب مشيره اشرب مين السندوق يعني معنى كده كده لو جاتك عينه بقى بصك جاتك عينه كانت ضغط عليها تجيها ضغط عليها تجد المينوريه تجد او لو وقعت عندها فريست برضه في دايركت ايب وعندها يضرب وما عندهاش بتاعه ايه طور يعني عندنا اللي هي ايه ريبرز في دايركت بقى ده يعني حاجه كده بقى ده هو اسفل واخر مين يبقى ما لقتش الضغط يبقىش مثل دي فيشن اربع عمل اوفرين وهيبوتالوبيتيد مع الكذا واخر مين اللي كان العيز. العيز. في ان برودكت كان في ان ثيرويت فريدكت كده الاوبر ده اللي فوق هل بتقدر زي اللي فوق دي اللي فوق دي اللي فوق الفكره الاسئله زي اللي فوق طب طلعت العدد ده بنفس العدد ده العادي العدد ده بروجيكت فالثيرويت هيدي فريدكت طريقه الجديد دي ثيرويت فورمولا طيب التلسكوب هيديجه نحط حاجه شفافه ري اديشن مره ثانيه زي, لو زي تانية. تانية. ما كان الاول ده زي فتون بولستكتر واجي فايت نحط حاجه شفافه ري اديشن واجي هنا فايت يجيلك ليكا مره ثانيه طب لو احنا عدى لغايه ما عندهاش نقطه قاطين دي دي حاجه مهمه مارينو رو يا اما انت بتنسي فرق دبلون معندكش يترب موديلين ادجكت او اندجكت ده يبقى جذر تام ده ساعتها يبقى عندك سكنري دي فرق دبلون هو تايبين سريع التايب بس معايا كده كان تايبين فرق الدليل وده التنين نبي ودي في ليه طب ايه العلاقه صح صح كده صح صح طب بص انا كده عايزك تفهم النووي بص تخيل طيب مفيش أنزل ومعنش إلي كذرة كمان كذلك؟ يعني إذا كان الضغط اللي كذب هنا عمش ده ما عندك شذرة الضغط وما عندك إلي كذرة صح؟ يعني هؤلاء الثاببين ناقص أنترجن وكل المنزمنت أدمين يعني كذبها هؤلاء أدمين الضغط آآ سنستيكلة دينيونيزيشن سندروم يعني ده اللي كذب الضغط أخيرا ليه ما كذب على الضغط الخارسين دي بتاعه فرعيه عباره عن مين؟ ما يتالمش فهي تسمى ليها كتلوث مين ما عندش اي خطا بعدها في اربع لما ينجو هو بتاع قادر من الكيس واخدها كذا لي دغري معايا كذا قلت بقى دي دفعه ادري نهاويه ادري يا ادرينا ايه يا جماعه حصلنا ثانيه لو عندك في هرمون وعدها secondary وعدها الزر 2 منشيرة خبيرة ضع ايه حتى الى الثالث أكسد و أشلمان معارضة المشيرة أشلمان في الدوم بين الأشلم تبين انتك تجيشها ما هيه الربعة كبار تبدي في انتحد الربعة كبار سرع عين امبرينلس امبرينلس امبرينلس امبرينلس امبرينلس امبرينلس امبرينلس وما هيه يا باعة كمان تبدي انتحد اجه او نتقل الضغر ولمنزلت إدريتين إيش بيشترون حاجتين لنزل الضورة إذا لم يشتغل فيك أبسل لما نزلت أشر ماشي هل هي علاجات هتزوجه على جهوه بدي الأشر ماشي لديكيد أشواء وإذا بدأت الترباكت والهيو الترباكت ثلاثة واحدة واحدة ثلاثة ما عملتها واحدة بس عملتها ثكندرين يرمينه ميل مارمين مدرو وأنترون فرقت لديهم ثلاثة ثلاثة ثلا� عايز دي كل لا دي ولا دي انت فاكر ده ما عندش لابليس ولا, لأ ولا عندها ولا من دي سلاسل دي ولا عندها راس ولا عند عضم يا دكاتره اسمها ايه دي من عند الايميل ده رابط شكل مين نزل اندور كان عايز اتاكد بس على ثلاثات اللي انت فاكرها ما انتوا بس دي شلون تجيب كام ده بالظبط رقم ونص كده معلش دلوقتي عدت ثلاثات يعني هو لو ركز على الصوت وضغط بس انا ما تمام ربنا فتح علينا ده خير ثلاثه فتح علينا عشان انا <تضحن> دلوقتي فاكر يا جماعه ثلاثه ع شغالين تمام ربنا ثلاثه فتح tako da znači da znači da je jako važno,